وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمُ النِّقَاطِرَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَفَتَأْخُذُونَهُ بِنَقَمٍ وَإِثْمٍ مُّبِينٍ ۖ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما انكح حراما كن من النساء الا ما قد شرع انه كان فاحشة ومقتا وساء سَدِيلَا حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ الأخ الأخ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْرَاتُكُمْ مِنْ أَرْضَاعَتِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن فئن لم تكونوا دخلتم به فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وَمَنِ الَّذِينَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ وَأَنْتَ جَامِعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا